لا يصلها الا الاشفاء لا يصلها الا الاشفاء ان الذي كذب وتولى ان الذي كذب الذي يفي <يؤتي> ما له يتزكى الذي يفي <يؤتي> ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ربا والليل اذا سجى والليل اذا سجى من ودعك ربك وما قال من ودعك منك وما قال قل خير لك من الاولى ان الاخره خير نَنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ووجدك ظلا فهدى ووجدك ظلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجد اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث وأما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 الذي انقبضره الذي انقبضره ووصفنا لك ذكره ووصفنا لك ذكره فان مع العسر يسر إذا فرغت, فرغت فأنصب وإلى ربك فرغب وإلى ربك فرغب